فبِمَا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قروبنا غُلْف بل طغى الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلًا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 والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك انتيهم اجرا عظيما